الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثراء أحمده سبحانه وبحمده وسع كل شيء رحمة وعلما وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه الداعي إلى كلمة التقوى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أئمة العلم والهدى وعلى من تبِعهم بإحسانٍ واقتفاء أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مُراقبة من يعلم أنه يسمع ويرَى وقوموا بفرائضه كما أمرَكم واشكُروه على ما هداكم وعلَّمَكم ووفَّقَكم ورزَقَكم عباد الله ما أحسن أن نُحاسِب أنفسنا على الفرائض وما أجمل أن نُذكِّرَها بعظيم ما اوجب الرب تبارك وتعالى علينا فالفرائض الفرائض أحب ما ما به العبد إلى ربه ولا سيما ما كان منها غير مرتبط بموسم ولا موقوف على مناسبه ولا هو قد فرض في العمر مره ولا في العام مره بل ولا في اليوم مرَّة ولكنها في اليوم والليلة خمس مرَّات إنها فريضةٌ عظيمة فرضت على كل مُكَلَّفٍ من المسلمين يستوي في ذلك الأغنياء والفقراء والمرضى والأصحاء والذكر والأنثاء ما عدى الحائض والنفساء إنها الصلاة يا عباد الله رُكْنُ الدِّين وعمُودُه ولا دينَ لمن لا صلاةَ له ولا حَظَّ في الإسلام لمن تركَ الصلاة قال صلى الله عليه وسلم رأسُ الأمر الإسلام وعمُودُه الصلاة وقالَ من تركَ صلاةً مكتوبةً متعمِدًا برئَت منه ذِمَّة الله وكان أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًّا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وفي كتاب الله تعظيم لشأن هذه الفريضة فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخُصُّها بالذكر تارة ويقرِنُها بالزكاة وبالصبر وبالنُّسُك وأقيمُوا الصلاة وآتُوا الزكاة واستعينُوا بالصبر والصلاة فصلِّ لربك وانحَر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وتارة في القرآن يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون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 يا أهل الإسلام الصلاة الصلاة فإنها أول ما فرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فرائض الدين وآخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم أمته وهو في وداعٍ من الدنيا حيث قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يا أهل الإسلام الصلاة الصلاة, الصلاة فأولُّ ما يُحاسَبُ به العبد يوم القيامة من عمله صلاتُه فإن صلحت فقد أفلَحَ وأنجَح وإن فسدت فقد خاب وخسِر يا أهل الإسلام الصلاة الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها في أوقاتِها في أوقاتِها فقد حفِظَ دينَه ومن ضيَّعَها فهو لما سواها أضيَع أيها المسلمون الصلاة سيم الأنبياء وشعار الأولياء وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بها أوصى الأنبياء ووصى الحكماء قال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وقال عن اسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا عباد الله من أجل الصلاة شرع الوضوء والأذان وبنيت المساجد ورتب على هذا الأجور العظيمه فخطاهم إلى المساجد حسنات وجلوسهم في بيوت الله من ربهم رحمات من غدا إلى المسجد أو راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فهني لهم ذنوب مغفوره واجور مضاعفه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 الرجال مع الجماعة في المسجد والنساء قبل أن تطلع الشمس محفوظون بحفظ الله معانون على الخير موفقون للبر من صلَّ الصبح فهو في ذمَّة الله يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد يضرب على كل عُقدة عليك ليلٌ طويل فرقد. قال صلى الله عليه وسلم فإن استيقظ فذكر الله إن حلَّت عُقده فإن توضَّ أن حلَّت عُقده فإن صلَّ أن حلَّت عُقده فأصبح نشيطًا طيِّبًا نفس وإلا أصبح خبيث نفس كسلان فهذا من الجزاء الدنيوي وما عند الله خير للأبرار الله أكبر إنها الفريضة العظيمة قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمٍ تحضره صلاةٌ مكتوبة فيُحسِن وضوءها وخُشوعها وركوعها إلا كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب ما لم تُؤتَ كبيرة وذلك الدها كلَّة فيا عباد الله عظِّموا شأن هذه الفريضة وأدُّها في أوقاتها جماعةً في بيوت الله من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم وصلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجة متفق عليه وحذار أيها الرجال من التغيب عن المساجد وترك أداء الصلاة في الجماعة فلقد جاء رجل اعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ان يرخص له ان يصلي في بيته فقال له هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فأجب رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم أم الناس ثم أُخالِفَ إلى رجالٍ فأُحرِّقَ عليهم بُيوتَهُم متفق عليه وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال من سرَّه أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً فليُحافِظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادَى بِهِن فإنَّ الله شرعَ لنبيِّكم سُنَنَ الهُدَى وإنَّهُنَّ من سُنَن الهُدَى ولو أنكم صلَّيتُم في بُيوتِكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم اما صلاه فجاء التحذير من تركها والتهاون بشانها قال ابن عُمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهي أنَّ أقوامٌ عن ودعِهم الجمعات أو ليختمنَّ الله على قلوبهم ثم لا ليكونُن من الغافلين رواه مسلم ووُعد المُغتسِلُ لها والمبادر بالحضور إليها بلا أذن للمُصلِّين بالمغفِرة ما بينها وبين الجمعة الأُخرى كما في صحيح البُخاري وفي صحيح مُسلم قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجُمُعةُ, والجمعة إلى الجُمُعة ورمضان إلى رمضان مُكفِّراتٌ ما بينهُنَّ إذا اجتُنِبَت الكبائِر ألا فاتقوا الله أيها المسلمون في صلواتكم وأدُّوها في أوقاتِها كما أُمِرتم وأمرُوا أهلكم وأولادَكم بها وأمرُ أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اللهم اجعلنا وذرياتنا مقيمين للصلاة وأوجِب لنا ثوابها واشرح بها صدورنا واجعلها قُرة أعيننا كما كانت قُرة عين الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد أيها المسلمون الصلاه هي اعرف المعروف في من الاعمال هي عمود الإسلام واعظم شرائعه إنها قرينه الشهادتين وانما فرضها الله عز وجل ليله المعراج وخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وخاطب بها نبينا صلى الله عليه وسلم بلا واسطه لم يبعث بها رسولا من الملائكه وهي اخر ما اوصاه به امته كما سمعتم انها المخصوص بالذكر تخصيصا بعد تعميم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه إن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر امرها اعظم من ان يحاطبه واعتناء اولى الامر بها يجب ان يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال ولقد كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن اهم امركم عندي يا من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها اشد اضاعه رواه مالك وغيره قاله شيخ الإسلام الصلاة محك الأعمال والأحوال وميزان الإيمان بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه فإنها محل المناجاة والقربة ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه قال ابن القيم فإذا قام العبد إلى الصلاة هرب من, هرب من سوى الله إليه وأدى هرب من سوى الله إليه واطمأن بذكره وآوى عنده وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته فلا شيء أهم إليه من الصلاة كانه في سجن وضيق وغم حتى تحضره الصلاه فيجد قلبه قد انفصح وانشرح واستراح كما كما أرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارحنا بها يا بلال ولم يقل ارحنا منها كما يقوله المبطلون الغافلون من لم يجد قره عينه وراحه قلبه في الصلاه فهو منقوص الإيمان قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين فرق كبير بين من كانت الصلاة لحوائجه قيدًا ولقلبه سجنًا ولنفسه عائقًا وبين من كانت الصلاة لقلبه نعيمًا ولعينه قُرَّة ولحوائجه راحة ولنفسه بُستانًا ولذَّة والصلاة إنما تُكفِّرُ سيئات. من ادى حقها واكمل خشوعها ووقف بين يدي ربه بقلبه وقالبه فهذا إذا صرف منها وجد خفه من نفسه واحس باثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحه وروحا حتى يتمنى انه لم يخرج منها لأنها قره عينه ونعيم روحه وجنه قلبه ومع هذا أيها المسلمون فحذار من النوم عن الصلاة المكتوبة فإن من فعل ذلك عُذِّب في قبره روى البُخاريُّ عن سَمُرة بن جُندُب في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملكين قالا له صلى الله عليه وسلم أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يُثلَغ رأسُه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضُه وينام عن الصلاة المكتوبة وقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب اللهم تب علينا أجمعين اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من المحافظين على صلواتنا اللهم اجعلها قره اعيننا كما كانت قره عين نبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم